122. والكتاب المبين 123. إنا أنزلناه في ليلة مباركة 124. 114. ومنها يفرق كل أمر حكيم 115. أمرا من عندنا 116. إنا كنا مرسلين 117. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم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 إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاء لهم رسول كريم أن أدعو إلي عباد الله إني لكم رسول أمين.